ولقد فتن الذين من قبليهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكون من كان يرضو لقاء الله فإن أجل الله لآث وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ إِلَّا هُوَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَاكُمْ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عن ما كانوا يفترون، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون.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 قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ القلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير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 الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسون من الرحمة وأولئك لهم عذاب أليم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 أوثانا موزة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين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 أنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، فإنكم لا تأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المُنكر، فما كان جواب قومه إلا أن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 مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لن لننجينا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 إِنَّا وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعفوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعاذا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين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 من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مَثَلُ الَّذِينَ اتَّقَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ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 119. إن في ذلك لآية للمؤمنين 110. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة 111. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 112. الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلا هنا واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به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 إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين كولم يكفهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون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 ولولا أجل مسمّل جابهم العذاب، ولا يأتينه ضغتته وهم لا يشعرون، يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة.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 نفس بائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله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 جعلنا حرما آمنا ويتخطط الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه فليس في جهنم مفوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين